فَلَمَّا رَأَهَا تَهْتَزُ كَأَنَّهَا جَانُ وَلَا مُدْبِرَ وَلَا مُدْبِرَ وَلَمْ يُعْقِبْ يَا مُوسَى أَقُبِلْ وَلَا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ أُصْلُكَ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءً مِنْ غَيْرِ سُوءٍ وَاضْمُ إلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ فَذَلِكَ ورها نان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوم فاسقين قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون وأخيها رون وهو أفصح مني لسانا فأرسله معي رد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكم الغالبون فلما جاء سَبِا بِآيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ قَانُوا قَانُوا مَا هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُفْتَرَوْا وَمَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ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 فاجعل لي صرحا لعلي أطنع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين واستكبر هو وجنود في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون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 حق من عندنا قالوا لو لنا اوتي مثل ما اوتي موسى اولم يكفروا بما اوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا انا بكل كافرون قل فأتوا بكتاب من عند الله هو اهدى منهما هو اهدى منهما تابعه إنكم تصادقين، فإن لم يستجب لك فعلم أنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل من يتبع هواه بغير هدى من الله، إن الله لا يهدي القوم الظالمين.